اعوذ بالله من الشياطين ومن شرورنا ومن شرورنا يهدي الله ولا مضل له وما يضل له واشهد ان لا اله الا لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاقطع حديث كتاب الله صراطه الهدي هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم صر الامور فلاتها وكل مبتدعه بدعه وكل بدعه ضلاله باب القضاء للفوائد باب الترك سبع قضاء قضاك المنوي او يذهنيك لدس انسان بران اذا كانت ترك عمدا لا لعذر فدين الله أحق ان يقضى اجر وزهنا لن يشرك بان قصد بيت ببيع ذر لفرمت او قرزي فاحق تلابي الريطه استدلال في غير محله بقى هنا نواية لجير قيداني بو اقد كسكت إلى دستو ان صلاتك كانت المسلمين كتابا ما يعني الوقت المحدد الصرفين ام امسر يديا الكراب بونا من نجباني وقت من طلوع الفجر الى طلوع الشمس إذا صلى رجل مسلم أو مسلمة قبل طلوع الفجر هل صح صلاته؟ مسلمان كبار دركوا فيه فجر نجي بأن يكون نجيك صحيحة. أجر بعد طلع الفجر بيك صحيحة. آه؟ نكذب. إذا صلى مسلم قبل غروب الشمس صلاته المغرب نجيك صحيحة. ليش يا أخوة رأوا مني نجى المغرب كذا. نجيك صحيحة. نكذب. وبعد غياب شفق الأحمر. نرجيب المغربك صحيحه نافل ابن حزم قرمن لا فرقه بين اداء الصلاه قبل دخول الوقت ولا بعد خروج الوقت ايش فرق يعني لو انا اوي كواتو فيش او استناو كاتكوني وش كي جا دوي اوي كاتاكيت يفر ايش الفرق كسك ساعات ينظروا فيني ورك لا قالوا كسك ساعات سي نرجيو ورك ايش الفرقيه نغا ايش الفرقيه في خارج الوقت صلاتي كلها، نيوزي كلها بويا أوليو شيء كواع دوتري قصادة في الاتوا. صحيح هيج برغيك من لسل أو ككسك بعن قصد نيوزيكي برات بتواني بيها و حديث عائشه كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة You say, we are all overjoyed. This is the theme of our buck Faaq. Like we already have been speaking about in the unseen fear, or so, we? And quite happens if we are. If we get Natalita, how important and while we are, we are all overjoyed, يحتاج الى امر الى نص شرعي معلومه اما فدين الله الله يغضب اما بو كسكك ملدبي روحي نذر قرزال به نص كلا سلوى هاته كراتيس كسكك عمد وزنجك بنيات وروجك وزنجك بنيت كذا كرنوي لسرنيك بشيكات لي قبول نية. أي شيء شيخ الإسلام بيونتين يهر وهاد الدفرمن استيقبار و وتطوع زول أكاد بولا تطوع كان شونا كيب وقرب كليتوا اول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة صلاته فإن كانت تامة كتبت له التامة وإن كانت ناقصة يقال انظر هل عبد من تطوع فأكمل بها فريضة لرج قيامته يكمنشتك عبد لسلم حسباك له لعبادات دا صلاته اغر تو به بتاتی وای دنسدو اگر نه زکانی نقصانیتی ابد الحمد لله دوتوی سیرکن قال اورفر من سیرکن زان نوجی سنتیه لا سنتگان ریسی بو پرکناوا فزکان ناو تر سیرکن زانا نوجی من نام عن صلاه او نسيها اكا كسك خوي لك الدنيا وجه بخبرنا حتى كاتاكيتي فوريو ناسيها لا بيتو او فليس بقضاء او قضاء كذن بل اداء في وقت زوال العذر كسك كيشني ورفيلي ده كاتي بخبر ده بني اسلي فوريو شي دهكا لاغا وي كي خبر هات منام عن صلاته ونسيها که بیشتر دوا، اما پیستا یکسر بیکت. این نباید داید باشه. ولی من از سکس گل بخبر دیدم. نوشیدنی به خبر نیست، ساعت حد بخبر دیدم. دوباره به خبر حد یکسر مبادره که چی؟ باید جامدانی نوشته. نمی‌بلاه ولله لقلمی و رایت می‌آیم لقلم امروز شکیکتر نوشیدنی که من خالتي آشار و عواماده. غلط. إنكم أو سفرك في غمرة خاصكم نقص حباخ عن لكم دون شيء بأني نكتب تبى تخبرها تنكسر شيء أكثر من وجهك إلا صلاة العيد إلا من وجه جل هذا الإنسان إفراد لعذب بنؤمن إن زنيب من من كيف شوال تركته ين با آگاه نه تو. آقایی دکتر تا فیثانیه لمر روزه که تر لکاتی نیرو جیجش نه نیروش که دکتر دو راه مان مبینیم پس امری خاص وصله بر رمضان صی راجه. حالا من عیلالی شوالیم بینیم و پس امری خاص وصله فرمانی کل باید تو رجوبش کن و بعد این باب صلاة الجمعة تجب على كل مكلف وهو المسلم البالغ العاقل الصحيح يعني غير المريض والذكر يا لينا سلمينا فرضني والمقيم لازم مسافر فرضني ولا شيء إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض. This is the first person who went to the gewoon meeting lives, the teacher and all the kinds of感覺 that they would be challenged to understand the fact that they were第一otן and all the creatures of M CT. This is the San لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها. في جوازه هنا لا قالوا يفكعني تر إلا لو دان بذك دو وتر ما في شيء هي. وتر إذن. آ نجيب نجيب مع نجيني ورايا. نكتب. جمعوني و روي فرقيان زوج و رشيخ ابن العثمين رحمه الله عليه رث عليه زياتر لا فنجا فرقي بيني جمعوني و روي يا داخل و قدتهن نسيو ووقتها وقت الظهر كاتي جمعاء كاتي نجيني و روي والرخصه اجدراها في كاتي نجيني و قبل الزوال نجي جمعة بكرية وكتوان لسر في غمر دا عليه الصلاة والسلام كلاوة أو يتكلم فرقة ديارة كانت يعني ممكن قبل زوال الشمس فيش يخور نوراسي أصمان لابدات جمعة بكرية وكتوان في غمر صلى الله عليه وسلم كردويت وعلى من حضرها يعني ويجب وعلى من حضرها في وسط لسر رمي في سيكوا بد دي جمعة دي ألا رقاب الناس بسار شنید خالکه هنگام نید و و وارد نکش او. و عزتی مسلمان نداشت. و این حال الخطبتین لکه دو تارکه بیدن بی. اگه تشبک لغوی کرد و ونذب له تبکیر. یعنی سنت وايا حاضر و کزوفت بر تو. التفكير لبكوره رواته اللهم بارك لامتي في بكوره لا صلاتي روش بكور يل تفكير يعني زروش تنبوز خانق له خلتين لزماني عربي شهر زانيه ذا صداته ترجمه كردن يفسد ولا يصلح وكانتيك اداو و تاكيناك لو سردوانيك طلبوه لكل شريع على جهور ليلة لا سليماني بناملكيكم كري يكيك لك سانيك ناملكيشتان ترجمع في لو سردوانا بطار باسي فضائل وحكامي جمعي يكيك لك سانيك نمسيب إلى سنة كاني الجمعة. كاتيك لما وردك يبونز جوت الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر تبيرون كل دوا عامل الكحنه ناوي، وتصن صلامة خيرين خيرين ناوي، أتين بوجمعك تيوا مع النبي يوم الملكين ناوي. حتبيرون إذا كل تفكير التي قالوا سنتا كان يومنا تانزور زينك بالتقزاطره كل يوم دي جهني و تطيب يعني كوبان قوش كرد تعمل الطيب والتجمل وجوان كردناه يلبس صالحه ثيابه باسترين قوشاقت كهاله ماله او قوشاقله بغذيت و سننت شراء السفيد والدنو من الامام نزيق بيتو ولا إمام نزيق إمام دانشيت أول سنة التترى الجمعة في غمار الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل يعني أوجب الغسل على زوجته أركسي غسل الجمعة بقى تسرخ زانية فيه قريب شورت وبكر وابتكر زبرادومز جود ومشى ولم يركب بفيب سواري سنابت وذن عمين الإمام لأن نزيق إمام و استمع و لم يلغو يو كان له بكل خطوه اجر سنه صيامها وقيامها. قيامها هل كان جائع بين ابو مزغوت اجري يكسر شنجره لسنته كان صعب او حديثا زور مهمه لا ومن ادرك ركعه منها فقد ادركها من ادرك ركعه من الجمعه فقد ادرك الصلاه أجل كسر جيش تبركوعي ركعتي دوهم يوم جمعية. كاتك إمام سلام داته. أو خلاصيته وشان يعني كأي ركعة كات يانسر ركعة كات. أي ركعة كات. أجل كسر إلى روح جمعية جيش تسميع الله لمن حميدي ركعتي دوهم بدعاء. جيش تسميع الله لمن حميد. جيش تسجديه كم دوهم جيش التحياتة. كخلصيته وشيا كات شو ركعتين يوردها. وهي في يوم العيد رقصة لنرشي ججن دا اقل كسك اما دي بو بيت نرشي ججن كرد او رخصة بو نرشي جمعة بيت ويانيتو باب صلاة العيدين نرشي اردو ججنكا هي ركعتان دوركعتان في الاولى سبع تكبيرات قبل القراءه لاركعاتي يكن بيش قرآن خندن بيش وفي الثانيه خمس كذلك لاركعاتي جوهما بهمان شيو بيش قرآن ويخطب بعدها لدوين يشك إمام خطبة ذات طانيك خطبية ويستحب التجمل هذه وتجمل بها للعيد والوفود الحمد لله عمر يكون خطاب رضي الله عنه رجع إلى البيت وشارك إلى أورشيم حديث دابينه دباصارب في عمر الخطاب صنفر من دم بكرة حتى كبر رضي الله عنه وجد أنه كان دين كشف في قانون خاص صنفر من أمة كاتيا أبو منلا خلق له، أما بشار كيكس أيك كلا نصيبي له كل آخره، هجوم شقيني يعني في قانون خاص صنفر إقرار عمر كذل کوچون فرد نو و بودجه نمطلوبه مستحبه. بلامن اینکاری چیلکرد؟ عملی واسه لباسی که شرعی نیست. یعنی نه به انسان به لباسی غیر شرعی. آیا برازن است؟ آمیش دلیل استرایی که آیکیس عفرتان لنج کم ورگای مسلمانان دار روزانی لج فان دارازن نو و بجی کی نشرعی؟ کازینه و رازن نوی خود اتصن تبرژه. آو ويستحب yusufu والخروج və خارج البلد ilə kharici l-beləd, iləl-musallıq. Yani dertləyə şəhər, yani çoğu dərəyə şəhər. Yani dərəyə məzgird. Yani şünəki əndibirləyəbə, zəkərə məsulmanəni təyədək və qabiyyətəvə, ləqna nöjşi jəjn bəkənk. Və məkhalafatəl-təriq, bəriyək əbriyək əbriyək əbriyək والاكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحاء سنتوا يا لماذا أودت تبني ججني رمضان سنشتكي لما أبقي إعلانا وايذانا بأنك أنهيت الصيام رمضان فوتيا وكد البرينا الرقى عندنا كفر رمضان طاو وسنتي شوية قل ما أكل كان يأكل تمرات يا عمري قام صلى الله سنقل ما واكلهن وي ترى تاك سيخر ما يا فينش قربان رمضان دون الاضحى ففي ثواني قربان من ولا كان لا حتى يرجع فاكله من بقيتي لا تججن قربانا يجينا الفرح حتى تاك دغرايو لغوشي كي يدفح. وحكمتها هردك يعني كمين ينبو أويك دريب ريب رايقينيك و رمضان كتاي فيهاتك ومين تلينبو أوي لقل بانك يبقاتك ووقتها يعني وقت صلاه العيدين بعد ارتفاع الشمسي ديبر زبون ويخورا قدر رمحين باندازة الرمك يعني درك يقول أشكرا الله هاتبه الى الزواج تاو كاتيكا اخبر لنا اوراسي اس منلا دد ولا اذان فيها ولا ايقاف نبهدني تاو نقامتي الخوف الانسان كثر سيله دجمن هبو تنزكاط رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفه غير ابي خاصه الله عليه وسلم بسن شيوازي في جياواز صلاه الفوق في كردو يعني بما يناسب الحال بخصائص كذا كذا كذا جونجاوز لبركان الجنجاب يامرقوا خصن شوازك كردويتين دواتر لا كتاب كان التركه تبسيطي كاف رانيتا شوازكان دخلت وكلها مجزئه فهموي في دي كوي دغرت يعني غاب شوازك لو شوازك توريده انه جات بكاي او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 أجل بقى أنا دي دي دي يعني الركوع والزدول دي أنا بدي طاقم نجي سؤالي دببة تانية لا يقراك عاد فنها يقراك عاد تخفيفه يعني التخفيف هي بس لا سفرة دببة دورك عاد لكاتي انتقامي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 عدد الركعات كان كما كريتها بوينيوشك لكاتي خائفة وهلوها انجام داني في غماري خواه صلى بو صلاة الخوف بجماعة ديك اللو بلقاني شيخ الإسلام وبنتيمة ديكات الدليل يواجبوني منيوش بجماعة أقل حالي خوفا لكاتي قتالا لجز جماعات في امريكا او امريكا في كرابي بجماعات بجماعات في بيتي لكاتي امن من باب اولى ثانيه لكاتي امنه للشاره بتكسترى باب صلاه السفر انما سمي السفر سفرا لانه يصبر عن خلاف الرجال ويبقى السفر الكرا والسفر لو راح لاقي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 le mystère est le mér theology, en tous les endroits sur le monde, le mystère est le mér unlucky. Comme le fait là, on lève de mon insérer, il mène avec plusieurs ordres, il t绐 que c'est, il même letter qu'on a été at不是 en ligne, et dans notre cas où nous dém sake antier des mér scripts. vu عصر عشاء زياد كرة إلا المغرب مغرب زياد نكرة بو بو مغرب سيرك عصب نكرة أجبار لأنها يترى النهار ويترى الروح أي بو يعني زياد نكرة لأنها تطول فيها القراءة وقران الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قرآن الفجر أمام من باب الإصف من باب التسمية بأعظم الأجزاء يعني بجورة ترين بشي اشتاق، بون منسوب راي بقرأ سورة البقرة، لبراي بسيب قريتها، صوركه سورة الكهف لبراي فيك، الفجر، لبراي، لبر لصلاة الفجر بدور لا سفرا كاتك اناش طرق كاعا لاساطر امريكا فوندو سبله كلمانا اوا نوز هر دور قاعده فاري كان يسدر قاعده وبويه بوتونيه زياده يجب القصر على من خرج من بلده خاصا للسفر اقل اشين نشد جبوني قيدضه تدري او بغنسي سفر وان كان دون بريد اقل لا فاري اريد اكثر فرصه فرصه كيش سيميل سي في توالي كيكاتر سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه أما راجح ترين قولك مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، مسافيت سنة بريدة يعني قصر بك بسوار مذهب لسبيهات، أو في صنعاني قل ثلاثة بك بسورة السلام. والله مصحح كان تحديد تاني تحديدي مسافنك نوت دواء أو ندر رؤية جديدة قصر بك، أجر لو كم تربية نادي، بالك مطلق السفر أو يكفي بود ريا السفر. یعنی کلاشون این است که جوانی خود در اشیای داره و از اجتهاد توانی حفر کی کم به ازوره. شون کمپیوترمانی قصر صلّم که از کل مسیح داشت و داره نشکانی حفر کرده تا افزار آورد. آره از زمانش دیاری نکرده. بود ریخت چهار روز می‌توه لسفرت قصر کی. یعنی دروف، یعنی بیست روز، یعنی کمتریان زیاد. بو هیچ نصیع نیست و اغر اوندم اي تو قصركي بلان لوز يا ترغونات وان قصركي اا قال ان پیغمبري فاطمه صلى الله عليه وسلم لسفر كان يتورج ما وتو قصر فردو ظلينه وح حادثيهك واقع حاله او سفر رواي خاصه شو الرزبه لا سفره حتراد 20 روزغو نوزده بو وحفده بو 22 بو سفر كان پیغمبري فاطمه لوستور الدور زياتر نبو او زننی که دلن کات داری کردنی، دلن ای اگر ریکیلا سفر کنی پیغمبر فاطم بصورت رجب باه، خاصیتی دکری عیت مهمی دارد. لامیانیت تبع استقرا، بون صانیک درباری، خاصیتی پیغمبر فاطم من سفر حاتوا کم می‌بتوی آزار می‌بتوی خاصیتی که لو بد درک اگر مایی سفر کد ریش خانتریش باه هر خاصیتی دکر. يعني واقعي حالنا بيت هو ويك وابغى والله مش مادام او عندما تمش او نمامه قصر لكن بلغم لوزي قصرنا نحن قصر رخصي ابو سفر تو الدور لان شوين منشتجبوني نبي مسافري اتر زر الدرويه كم درويه زر دمينتو كم او اوتو مسافري واجب تطق قصر كيس واذا اقام ببلد مترددا أجل هنا كما يوم تردد، أمره ذكر ما بعنى ذكر ما أدبعنى ذكر ما نازن في هذا الربوة، قصر إلى عشرين يوما، الله تعالى بيشر قصرك ثم يتم أنزل إتمام كات، وإذا عزم على إقامة أربعين أتم بعدها، أجاب رياض دا لدويت شوار رج، نشجعه إتمام كات، أمش لم يرد به نص، أمدوان اگر متعدد بیتابی صراحت اگر عزم ده بو تأثیر برد، اطمأن نصی نصر نه دو، بالقوه فی عمری خافض صلّم که سفر دیگر دو، بو کم تأثر. آن دکه. ای کلا اگر عزم حدیث سفری حدیث فی عمری خافض صلّم ذکر نبوده، که فی عمری خافض صلّم لشواری ذل حجّا گشت و و لا هشديد الحجاب برأيك أو تو بمينا زانيوتي شو الرجل لما كا دمينته وشو الرجل حصري كده تو مينا وعرفوه مزدلكه ودواعتره بمينا لأنه شر حصري كده لأنه هو في بقتي غزاء يقين نية لو أني أمره بعني أمره باني كي غزاء طاوبي ضريكي الله يمتع بي سرور الله يمتع بي سرورك الله يمتع بي سرورك أقل زيات ربوها دليلتشيك أقفلين لك ولم الجمع يعني وللمسافر الجمع يعني ولمن كان في السفريه على السفر الجمع تقديما وتأخيرا يعني أنه شكان كوب يعني وربه ولا عسره عشابه ولا مغربين تأخيرا نيوروبا ولا عسل يان مغربة ولا عشا بزنا كامن بوي أنسب تروبن جات دوا دكات بأذانين وإقامتين ببان يكو دو قامت بان دا بوي كمان قامد دا كابوي كمان أن ج قامد دا كابوي دو همّن وباترتيب وتساسولش نجعاني دكات يعني إذا كان سجنوجي نيوريد واخس ولا عسل كاتي دكات では,どう乗るでしょう? There to be this link, but then one place later, in order to have a book called, thenlad์ed, then you can take a book lagi Donc this link The 매� mind the dreary and the m overview. B 40 Non really Gre weave or in top of that. Therefore, ده عمال يفهمون صن أمريك ما ورد في صفاتها صحيحتين في ذلك لثواني نيوشي في القرآن وما ركعتان يدور ركعتة في كل ركعة ركوعان له ركعتة يدور ركعتة يدور راعي دور يا واتسمع الله لمن حميدة جاري في القرآن دفني توان جر ركعتة دبيان ذكرت سمع الله لمن حميدة ده بزيبو سجدة ووردة ورد ثلاثة ورد ثلاثة واربعة وخمسة هذا بحساب في غمري قوة للركوع كانت سيارة ركوعي بالدواء وهلوها تشارش وهلوها فانجيش فانجا كان ضعيفة هي شوارم هي ركوع شواركيش أما براستي علمتمكم. یه بیزار دسته‌ی می‌فرمایم 50% کشور با. یا وقتی دواني کرده با. یا سئن. سئن چهار. لحار کاتی که یادور کوی بوده. سئن یا چهار. آیا ممکن نه؟ اما گشتی کرده بود. ممکن نیست. اون کمی یک حدیثه. اگر اختلاف صفاته، هیئت و کشور الخوفه. هات جاريب وشيغازي كل جديد بوي علي أصحفها و أصحف ما وردت صفتها ركعتان في كل ركعتين رفوعان أولا صحيحة ما كانت بوني شذوذي لدي يقرأ بين كل رفوعين ما تيسر ويطول. يطول لبيني هل دو رفوعيك دا هندك عسان بوي بوي بكون جديد خينير فلاس سنتوا درجة كتره وقراءة كم أطول طلله قراءة دوهم ركوعية كم إيش أطول طلله ركوع دوهم بأماش وركعتي كم لركعتي دوهم ووردة كل ركعة ركوع ألي وارد يشوف له هركعتي كدا يقرأ فوق ببرد أماش إن الصحيح نيا دور ركعة فصحيحة وندي بالدعاء سنتوا دعاء كتره وتكبير بخير الله أكبر بخير والتصدق وصدق بخير والاستغفار دعوة خشون بخير وعد كل رقاب شهادته عبدك وإله عز بخير فقال نجفا إن لك هم مصيبة جدات صل المسلمين كده مسلمان مصيبة يعني جدات صدق شيء دكان حنا ولا يفعله بل نذكر يفاي فرور دكار دكان وصدق دكان استغفار دكان لبر شيء لبره أو نار حثيا من صل لا باب وصلات الاستسقاء الاستسقاء يعني طلب الاستقایة استف عليه طلبته يعني دعوى باران داكرني باران تصنو عند الجذب لكاتيوشكانية دبارةنية سنة ويا دور كعادته تسن عند الجذب ركعتان دور كعادنيوشي نو بارانة الكريم بعدهما خطبة دعوة وتالي جذريات تتضمن و تاركت الذكر أخوة تقريب الذكرى الذكريفة الطاعة هانداني خلق وطاعة كفا و الزجرة عن المعصي سترزاني شكرني خلقي لأسألوك التعوان نفن كيف سنكم؟ بيبار عني سببكت شيا؟ معصي معصي وما أصابكم من مصيبة فيما فيما كسبت أيديك المصيبتك كانتو شبيف سببكت عني خلقه هو يعفو عن كثير يعني لست همو تعوانيك شخاص زي عبدكان نالا زورع عفواً لا سر هنيك مصائب جيران هو بإنسان شوف كاستغفارك فقلت استغفر اللهم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم من درارة وينذكم بأمواله ويجعل لكم جنات ويجعل لكم ملحا ويستكثر الإمام ومن معه إمام وأولئك هان لجليات شيزور ذك من الاستغفار استغفار زور ذك والدعاء برفع الجذب دعاءك أن بحاجة إني ببراني ويحولون جميع أرضيتهم. الله هم ينفشا كاني هذا جرتوا. بلن أمن نص في نهايته بست نها إمام. إذا كاني هذا جرتوا تفاؤلاً تفاؤلاً بتغي بتغيير الحال. بو إمام إذا كاني هذا جرتوا لا يراسي خاص ولا يشفي ولا يشفي ولا يراسي بوه تفاؤل بكاء. باقو فایگران حالا بگورد لبی و بارانداری. فالحمد لله رب العالمين.